فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون هلك آيات الله نتلوها وليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وَيُنذِرُ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ عُتُوًّا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِن آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّقَفَهَا هُجُوعًا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 وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يُغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْحَمُونَ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 هذا بصائر للناس وهدا ورحمة لقوم يقنون أم حسب الذين جت رح السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم نحيهم ومماتهم سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُلْهَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ Aku tetap pada semangih dan hatinya, Aku tetap pada semangih dan hatinya, dan menjadikan di matanya gisaya. Tiada yang menuntunnya dari Allah, maka engkau يا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهو وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا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 ولله ملك السماعات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها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 114. وإذا فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين 115. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلا عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين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 ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هدوا وبرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين